وَاتَّقُ اللهَّه الذي تَسَام أَلونَ بِهِ وَالْأَحَام إ اللهَّه كَانَ عَلَيكُمْ رَقيِيبَ وَآنتُّتَمَ أَمولَهُم وَل تَنتَ بََّّلُ الْخَبِيثَ بِالطيبَ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقَسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَارُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ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 نكاح فان ان نستم منهم رشد فدفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدار ان يكبر ومن كان غنيا فليستعفف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 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَسَبَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا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 وَالسَّيْئُ لَوْ نَسِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا ترك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 اخوات فلئن منه السدس من بعد وصيه يوصي بها او دين اباؤكم لا تدرون انهم اقرب لكم نفعا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّا مَكَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مَنْ بَعْدُ وَصِيَّتِي يُوصِي نَبَهَا أَوْدِينَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَكَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ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 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَانٍ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَبَّ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ على اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار اولئك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 إِلَّا أَن يَأْتِينَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كانثيرا وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احداه نقيا طرا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثم مبينا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدَ أَفْض بَعْضُكُمْ إِلَ بَعْض وَأَخَذْنَ منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم مِنْ كُن مثَاقًَا وَليظَ وَلَا تَنكِحُ مَ نَكَ حَابَ أُكُم مِنَ مِسَ إَِّا مَا قَدًا سَلَف إنه كان فاحجةً ومقتاً وساء سبيلاً حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي اضغنكم واخواتكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربا وكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم فان لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلال ابناءكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما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 فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ عَدْلٍ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنْ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 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وِنَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْن وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ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 ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد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 وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين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 أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا وفورا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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاءَنَا لِيَبْغُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدين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 جئنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على آدبارها او نلعنهم او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت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 س ج أوكَ فستَأْفَ اللهه وَاسَأْفَرَ لَهُ الرسُون ل وَجد اللهه فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤمنِنُونَ حَدَّ يُحَكمُ كَفِيمَا شَجرَْ بَنَهُمثَُّ لَا يَجُِ فِي أَافُسِهِم حَرجَم مَِّا قضَيتَ وَيسَلِّم تَسلْلمَا وَلَوْ أن كَتَبَنَا عَلَيهِم أَنِ قُتُلُ وَسَأَكُم أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُّون بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَاتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عظيماً وَلَدَينهُم صِراقٌ مُسْتَقِيمَا وَمَي يُطِعِ اللهه وَوَّسُول فَأُل إِكَ مَعََّينَ أَنَّ مَ اللهَّهُ عَلَيهِم مِنَّ بِالّينَ وَالصِقينَ وَالشُّهَدَااءِ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا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 قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكْ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ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 سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُنقَلُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ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 ق أَلَمْ تَكُنْ أَْضُ اللهَّهِ وَاسِعَتَ فَتُه جِرُوا فيِيهَا فَألَاائِكَ مَأوىهُم جَهَنمْ وَسَأَتْ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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ طَرِئٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَخْذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا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 كَتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 جَوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بَغْتَةً ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أجرا عظيما وَمَن يُشَاقِكِ وَسُولمِ ب بعدمَا تَبَيَنَ له لَهد وَيَتَّ بِويرَ سَبيلِمُؤمننينَ وَّهِ م تَوَّ نُوَلّهِ مَا تَوَّ وَنُصْلهِ جَهَن وَسَ أَتمَصير إِ اللهَّه لا يَوْفرِر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن شَيْطانا مَرِيداً لَعَنَهُ الله وَقَالَ لَاتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا ولا امر انهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امر انهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعلموا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن اصدق من الله قيل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 التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط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 فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا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 للكافرين نصيب قالوا قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ان المنافقين يخدعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذ ب بين ذلك لا إلىها أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا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 ما يَفَّال اللهَّهُ بِعذاَابِكُمْ إ شَكَرْتُم وَأَمَاتُ وَكَانانَ اللَّهُ شَكِرًا ممَا لا يُحِب اللهَّهُ الجَهْرَ بِالسّ إِمِنَ القَوْل إِللاا مَنهُ لِم وَكَانَ اللهَّهُ سَمِيعَ الن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 وَرَفَعن فَووقَهُ مُ الطّورَ بِمثَاقِهِم وَقُلنا لَهُ مدَخُلُ الْ البابَ سُجدَ وَقُللنا لَم لا تَعددُوا فيِي السَّبةِ وَآخذنَا مِنهُم مثاقًا وَلضاق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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلهم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 وبيك وانزلنا وأن تصموا به فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ تَضِلُّونَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ